ربيا حافظ طمعنا جنتاك بحالي انت عالم محتاج رحمتك يا ربيا حافظ طمعنا جنتاك بحالي انت عالم محتاج رحمتك وكل يا رب علينا الدنيا هتبقى وكلنا محتاج لك ادينا واردع عنا يا رب علينا الدنيا هتبقى احنا من غيرك يا ربي حياتنا قلبت تجاه ولو ونغا يا رب يا حافظ يا رب يا حافظ